ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله فمرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنه نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبت وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا ثم اما بعد فما زلنا نتحدث عن بعض الاخطاء التي تقع من المصلين ونبين الحق فيها ولكننا نرى الكثير من المخالفات قائمه الذي لا يطمئن في الصلاه وكذلك الذي يدخل والامام في الركوع فيركع مع الامام بدون ان ياتي بتكبيره الاحرام لا يكبر تكبيره الاحرام ويدخل مع الامام في الركوع مباشره وهذا وهذا لم يدخل في الصلاه اصلا والذي لا يطمئن في صلاته ليس له صلاه لحديث المسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا يصلي وهو لا يتم الركوع ولا السجود فلما اتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي ثلاث مرات يقول له هذا فقال يا رسول الله والله لا احسن غيره والله لا احسن غيره فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فكبر واقرا ما معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا يبقى مين اللي بيقول لك ما ين راكع دلوقتي الرسول عليه الصلاه لابد ان يطمئن المسلم في الصلاه ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها يبقى لابد للانسان ان يعي ما يفعل اذا اتى الى الصلاه فعليه ان يعي ما يفعل اين انت الان وماذا تقول وهل هذه هذا الدعاء قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم ام لا تكبيره الاحرام بعد تكبيره الاحرام دعاء الاستفتاح وتنوع في دعاء الاستفتاح حتى تصيب السن هناك الكثير من الادعيه سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا واحد الله اكبر كبير والحمد لله كثير وسبحان الله بكره واصيل هذا ثاني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقيني من ذنوبي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذه ادعيه دعاء الافتتاح كيف تدخل على الله عز وجل تستفتح بعد ذلك الاستعاذ الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من ثاني استفتح ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرا فاتحه الكتاب وهي ركن من اركان الصلاه يبقى لابد للمسلم اذا كبر يعرف ما ما هي هذه التكبير يا تكبيره الحرام ولا تكبيره الركوع بقول دعاء الاستفتاح يبقى عارف ان ده دعاء قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم وانا ساجد اقول ايه وانا راكع بقول ايه هل انا الان صلاتي كما كان يصلي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يبقى لابد ان نصلح من انفسنا يا اخوان نتكلم الكثير ولكن التنفيذ قليل الذي ينفذ قليل يبقى لابد لنا ان نعتني بامر الصلاه ونعظم امر الصلاه نعظم امر هذه الصلاه التي يعني هي من افضل الاعمال ومن افضل القروبات الى الله عز وجل لابد للانسان ان يصلي كما صلى محمد صلى الله عليه وسلم يبقى ما ينفعش بقى ان احنا ايه نلعب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسوا الناس سرقه الذي يسرق من صلاته الا في حراميه في الصلاه تسرق الصلاه الصلاه تتسرق بيسرجوها طب كيف تسرق الصلاه قال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم ركوعها ولا سجودها ينقرها نخر الغرار ويجلس الرجل يصلي 40 عاما وما صلى لما حذيفه راى رجل يصلي في المسجد وهو لا يتم الركوع ولا السجود فقال له منذ كم تصلي؟ قال كم سنه بتصلي؟ قال منذ 40 سنه. حذيفه قال له قال له يا سلام على صلاتك ده حلو قوي كده ده هيدخلك الجنه قال والله ما صليت ولو مت لموت على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم ويا اخوان نعظم امر الصلاه الاطمئنان رك يبقى ما ينفعش اجي اصلي واسمي بصلي ورايح اصلي وخلاص انا صليت ويعني ايه بمن على الله عز وجل الله في غنى عن صلاتك هذه يبقى لابد ان نحسن الصلاه ونتذلل ونخشع لله عز وجل الصلاه مش يا جماعه ركوع وسجود وخلاص خشوع اطمئنان رهبه رغبه فيما عند الله عز وجل دعاء استغفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب اقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد والله نرى بعض الناس يعني لا يطيق ان يضع راسه على الارض يحط كده وعلى طول كان في نار في الارض يا اخي اسجد لله عز وجل اطمن قل سبحان الله العظيم سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات الذي يضع راسه على الارض ويرفع هذا قال سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات لابد ان تضع هذا الوجه لله على الارض تواضعا لله عز وجل لمن تسجد تسجد للخالق سبحانه وتعالى فلابد لنا ان نحسن صلاتنا والكلام لنا وللنساء في البيوت نقول للنساء في هذه الايام لا تنشغلن لا تنشغلوا بالطبخ انشغلوا بذكر الله عز وجل شهر القران اين القران يا امه الله كم قرات من كتاب الله عز وجل ما بعرفش اقرا يا شيخ لا ما طب سمعت كم من القران يا اختي ما شاء الله التلفزيونات في جميع البيوت الان التلفزيون في كل منزل حتى الفقير الذي لم يجد شيئا عنده تلفزيون وتلاقيه مشغل لك على فيلم ومسلسل وفوازير رمضان اي يجوز هذا في رمضان لا يجوز في رمضان ولا في غير رمضان هذا شهر القران شهر عباده شهر قرب الى الله عز وجل نتقرب الى الله عز وجل فيا امه الله اتقين الله عز وجل ولا تكثري من الطبخ القليل والله يكفي في رمضان القليل يكفي في رمضان يا اخواني احنا كنا داخلين حرب ولا حول ولا قوه الا بالله اسراف وتبذير في رمضان وان نهايه الطعام في سله الذبال فنتقي الله عز وجل لحظه يا شيخ الله يكرمك فنتقي الله عز وجل المقصود من هذا الكلام نقول للمراه اين انت في رمضان من كتاب الله عز وجل ومن الصلوات نتقي الله عز وجل اكثري من قراءه القران هل ختمتي القران في رمضان ما بتعرفيش تغري طب نتابع القران نسمع قراءه القران على طول بدل ما نسمع فوازير واغاني وكلام فاضي لا نسمع ما يرضي الله عز وجل اسمعي ما يقربك من ربك تبارك وتعالى يعني احنا في رمضان ما شاء الله كنا بناكل ومبسوطين وجينا في رمضان مش لاقيين ناكل لا يا جماعه والله رمضان القليل يكفي فيه الاكل بيبقى ياما وبيتشال زي ما هو صح ولا لا يا اخواني الاكل بيبقى ياما على السفره وبيتشاف ويترم اهو دليل من انفسنا يا اخواني بتكلم كلنا بصع اهو فنتق الله عز وجل حتى لا نكون من المبذرين حتى لا نكون من المبذرين والمسؤوليه تقع على الرعاه يعني على الرجل ان يراقب زوجته زوجهه في البيت لا لا نريد يعني لا لا تكفرين في هذا لو تصدقنا بهذا لكان خيرا لنا ولذلك لما زار رجل سلمان الفارسي في بيته فلم يجد متاعا لم يجد متاعا في بيته فقال اين متاعك قال لنا دار كلما اتانا شيء قربناه اليها الاخره يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط الحجر على بطنه شهرا وشهرين من الجول وكان لا توقد النار في بيت ال محمد بشهرين ونحن الان ما شاء الله اتتنا تخمه من كثره الاطعمه اجلس الان على سفره الطعام كم نوع من العصير وكم نوع من الطعام وكم نوع مش عارف من ايه وكاننا يعني داخلين حرب مع رمضان يا رمضان ده تخلص علينا خالص فاخواننا نتقي الله عز وجل والله شهر رمضان يعني فيه خيرات كثيره هو شهر القران وياتي هذا الذي ملأ بطنه بالاطعمه لا يستطيع ان يصلي مش قادر يصلي طب صلي في المسجد اللي بيصلي في جوز عشان تسمع القران كله يقول لك لا يا عم احنا عايزين ايتين ولا حاجه وخلص نفسك والله الذي لا اله غيره كنت اصلي مره صلاه التراويح في السعوديه ويدا برجل ياتيني بعد الصلاه فيقول يا شيخ اطلت علينا في السجود كاد الطعام ان يخرج من بطوننا طب بتاكل ليه يا مها يا اخت وانت بتحارب ولا ولا بتعمل ايه بالظبط طب بتاكل ياما ليه وهذا يستقيء ما اكل من كثره الطعام وغيره من الاحوال التي لا ترضي الله عز وجل فاخواني نتقي الله عز وجل القليل يكفي ونتصدق بالباقي اين الصدقه في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس في رمضان واجود من الريح المرسله في رمضان كان يعني يتصدق بالكثير لا يفوت يوم الا يتصدق على هذا وذاك من الفقراء والمساكين ونحن ناكل الكثير ليه نجو نعم ليه بعد الصبر الواحد ازاي يا اخي بس من الجوع نعم كان يقرب لله عز وجل مش احنا الان معاك فلوس ومش خايف تطلع يمكن فقير مش لاقي ياكل يا جماعه الان فقير لا يجد طعاما وشايل فلوس تلاقي تحت البلاطه ولما يموت يطلعوا كنوز من تحت البلاط ولا حول ولا قوه الا بالله فاخواني يعني نسال الله ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد, محمد.